إنما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام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 أيلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتظهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون